امرته ده لما قلبي لاد واتمنى اكمل حياتي معاك هتكون حبيبي هنا او هناك هتفضل عيني تشوفك ملاك احنا اللي ليله دي هننسى والماضي كله انا اعتبره ده الحب بي Tõesti, mu peed